بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين وجميع المسلمين يقول الشيخ العلامة المفسر عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في رسالة في الحث على اجتماع كلمة المسلمين وذنب التفرق والاختلاف بسم الله الرحمن الرحيم وبه أستعين وعليه أتوكل الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فإن الله تعالى خلق خلقه من العدم وأوجدهم بعد أن لم يكونوا شيئا مذكورا ليعبدوه وحده لا شريك له ويطيعوه ويتقوه ومدار ذكره ومرجعه على أداء حقوقه وحقوق عباده اللازمة والمستحبة التي شرعها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وهي شعب كثيرة وأقسام الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله اللهم صل وسلم مبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فهذه رسالة نافعة جدا في بابها وتمس الحاجة إلى الوقوف على مضامينها وهي نصائح قيمة وتوجيهات مباركة من إمام علم وناصح مرب نحسبه كذلك والله حسيبه وهذا الباب الذي تدور هذه الرسالة حوله باب الحث على الاجتماع والتحذير من التفرق يعد من الأصول العظيمة والمقاصد الجليلة وكثيرا ما يضمن في كتب الاعتقاد لأن قرار الناس وتمكنهم من أداء الوظائف الدينية كما ينبغي يحتاج إلى هذه الألفة والمحبة والتآخي والبعد عن الفرقة والقطيعة لأن الاجتماع رحمة وك وفي كنفات خيرات كثيرة للناس والمجتمعات والفرقة عذاب وشر وفي كنفاتها مضرات عظيمة جدا على الناس فكم يحصل بالألفة من خيرات وبركات وكم يحصل بالفرقة من شرور عظيمة وهلكات، ولهذا فإن من دأبي العلماء من داء العلماء الناصحين حتى الناس على الألفة والاجتماع وتحذيرهم من الفرقة والاختلاف، لأن الاجتماع رحمة والفرقة عذاب. وقد أحسن الشيخ رحمه الله بيانا لهذا الموضوع تأصيلا وتقريرا بيانا واستدلالا مع وجازة هذه الرسالة واختصارها لكنها حوت خيرا عظيما ونفعا كبيرا في هذا الباب العظيم أنصح نفسي وإخواني أن, يحسن أن نحسن التأمل في هذه الرسالة وأن نجاهد أنفسنا على تحقيق هذه المقاصد العظيمة حتى ننعم بخيرات الألفة والمحبة والتواد ونسلم من شرور الفرقة والاختلاف وما يترتب عليه من شرور عظيمة ومضار جسيمة على الناس في أمورهم كلها وكما ذكرت الشيخ رحمه الله تعالى أحسن التقرير والتأصيل والبيان والاستدلال في هذه الرسالة وضرب أمثلة للبيان والتوضيح نافع جدا نسأل الله تبارك وتعالى أن يجزيه خير الجزاء على ما أفاد ونصح وبين وأن يجعل ذلك في موازين حسناته إنه تبارك وتعالى سميع مجيب بدأ رحمه الله هذه الرسالة ببيان مقصود الخلق وهو مبين في قول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فالله أوجد هذا الإنسان من عدم هل تعلم الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا وخلقه لغاية معينة وهدف محدد وهي عبادة الله إلا ليعبدون أن يفردوا الله سبحانه وتعالى بالعبادة وحده لا شريك له ويطيعوه ويتقون سبحانه وتعالى لأجل ذلك خلقهم قال الشيخ رحمه الله ومدار لعله الله أعلم ذلك ومرجعه على أداء حقوقه وحقوق عباده والكلمة رأيتها كذا في الأصل الخطي للكتاب مكتوبة ومدار ذكره لكن الأقرب للسياق والله تعالى أعلم ومدار ذلك ومرجعه على أداء حقوقه وحقوق عباده اللازمة والمستحبة التي شرعها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وهذا, وهذا مفهوم العبادة قد عرفها شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في كتابه العبودية بقوله هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة فكما أنه يدخل في عبادة الله سبحانه وتعالى الصلاة والصيام والحج والاعتمار وغير ذلك من الطاعات فإنه يدخل أيضا في باب العبادة بر الوالدين وصلة الأرحام والقيام بحقوق الجيران والتحلي بأداب الشريعة وأخلاقها العظام هذا كل داخل في العبادة كله داخل في العبادة لأن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضى من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة قال رحمه الله وهي شعب كثيرة وأقسام وهي أي العبادة التي خلقنا لأجلها شعب كثيرة وأقسام نعم قال رحمه الله فمنها ما هو أصول؟ ومنها ما هو أحكام ومنها ما هو قواعد كلية تندرج تحت كثير من الأحكام الجزئية لعلّا تندرج تحتها الله يعلم ما هو قواعد كلية تندرج تحتها كثير من الأحكام الجزئية ومنها ما هو قواعد كلية تندرج تحتها كثير من الأحكام الجزئية ومنها مقاصد ومطالب ومنها ما هو موصل إليها وكلها ترجع إلى تحصيل المصالح وتكميلها ذكرت لكم فائدة يعني سابقة والتنبيه الآن للقارئ ألا إذا قلت لعله كذا يبقى المقروء الأصل نفس المكتوب لكن إذا جزمت لرجوعي إلى أصل مخطوط أو تحقيق وقلت الصواب كذا جزمت هذا يقرأ يعني ما حصل الجزم بيننا صعب أما ما يأتي بهذه الصيغة لعله كذا يبقى المقره هو الأصل وتسجل ملاحظة تفيد في هذا المقام أعد قراءة ومنها حسنا الله ومنها ما هو قواعد كليه تندرج تحت كثير من الأحكام الجزئيه ومنها مقاصد ومطالب ومنها ما هو موصل إليها وكلها ترجع إلى تحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها نعم يعني هذه الأقسام واضحة في أن الشريعة والأحكام والعبادة عموما تنقسم إلى هذه الأقسام يعني منها أصول منها أصول, أصول تعبدية وهي أصول الدين وقواعده العظيمة التي عليها قيامه ومنها أحكام أحكام وهي العبادات وعمومة أنواع التكاليف التي أمر الله سبحانه وتعالى عباده بها ومنها قواعد كلية تندرج تحتها أحكام جزئية وهذا من كمال هذه الشريعة وجمعيتها فإنها تنبني على قواعد تنبني على قواعد ولها قواعد وأصول كبار تندرج تحت هذه القواعد فروع كثيرة وجزئيات عديدة وترجع هذه الجزئيات إلى قواعدها وأصولها وكلما أحكمت القواعد أعانى ذلك على إحكام جزئياتها ومعرفة فروعها وما يندرج تحتها من جزئيات فالحاصل أن أنها شعب وأقسام على النحو الذي ذكر رحمه الله تعالى نعم. قال رحمه الله فمن أعظم الأوامر الإلهية منها ما هو مقاصد ومنها ما هو موصل إلى إليها يعني إلى المقاصد والأسباب تأخذ أحكام المقاصد نعم. قال رحمه الله فمن أعظم الأوامر الإلهية والشرائع السماوية والوصايا النبوية الاعتصام بحبل الله جميعا والاتفاق كلمة المسلمين واجتماعهم واتلافهم والحث على هذا بكل طريق موصل إليه من الأعمال والأقوال والتعاون على ذلك قولا وفعلا والنهي عن التفرق والاختلاف وتشتيت شمل المسلمين والزجر عن جميع والزجر عن جميع الطرق الموصلة إليه بحسب القدرة والإمكان وقد دل على هذا يعني الآن شرع في المقصود وما قبله مقدمة تمهيدية ومقصود الرسالة بدأ به بقوله من أعظم الأوامر الإلهية والشرائع السماوية والوصايا النبوية الاعتصام بحبل الله جميعا واتفاق كلمة المسلمين واجتماعهم وأتلافهم والحث والحث على هذا بكل طريق موصل إليه والنهي عن التفرق والاختلاف وقد قال الله عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا فهذا أصل هذا أصل عظيم ومقصد عظيم من مقاصد الشريعة لأن مصالح الناس وعباداتهم أزاك الله خير الله لأن مقاصد الناس وعباداتهم وأنواع قروباتهم لا يتم شيء منها لا يتم شيء منها إلا باجتماع. لأن إذا دبت الفرقة بين الناس وعمت الفوضى واشتد الخلاف. لا يقر للناس قراء ولا تطمئن لهم نفوس ولا يهدأ لهم بال ولا يتمكنون من عبادة ولا يتمكنون من طلب علم ولا يتمكنون من أداء الحقوق التي مر تقديم الشيخ لبيان أهميتها فكل هذه الأشياء لا تتحقق وهذا هو السر الذي لأجل بدأ الشيخ بالمقدمة السابقة يشير رحمه الله لأن هذه المقاصد العظيمة كلها لا تتحقق إلا بالاجتماع والألفة والاتفاق والبعد عن الفرقة لأن الفرقة شر، الفرقة شر وستات وتشرذم ووهن وضعف ولهذا الشريعة جاءت بالتحذير منها والنهي عنها وجاءت الشريعة بالحث على الاجتماع لأن الوظائف الدينية والأعمال الدينية وأنواع القروبات لا تتحقق إلا بالاجتماع ولا تتحقق إلا بالألفة. فإذا نشأ الشر بين الناس الذي هو الاختلاف والفرقة انشغل بعضهم ببعض عن طاعة ربهم وعن القيام بالحقوق الواجبة سواء حقوق الله على عباده أو الحقوق حقوق العباد بعضهم على بعض فتتعطل هذه الحقوق وينشغل الناس بعضهم ببعض في الفتن والخلاف والشقاق والفرقة التي ينار مهلكة بين الشيخ رحمه الله أن الشريعة جاءت بالحث على على الاجتماع والائتلاف بكل طريق موصل إليه من الأعمال والأقوال الأعمال الدينية الوظائف الدينية الوظائف الدينية تحقق هذا انظر في عبادات الناس انظر هذا الاجتماع في بيوت الله في خمس مرات كم يؤلف بين القلوب وكم يجمع بين النفوس هذا الذي ترونه في مساجد المسلمين لا يوجد بين الناس في الدنيا كلها لا مثله ولا نظيره ولا قريبا منه ففي المساجد تتحقق رحمة وألفة ومحبة وتآخي وتواد وتعاون إلى غير ذلك من الأعمال العظيمة التي هي رسالة تعتبر من رسائل المسجد ومقاصده فكم يتحقق في ذلك من الخير الحج اجتماع المسلمين على أعمال واحدة في في وقت واحد وبطريقة واحدة وبلباس واحد كم يحقق هذا من ألفه ومحبه وتأخي فالأعمال الشرعية والوظائف الدينية تحقق ذلك حتى الدعاء الدعاجات الشرعية بالحث على الدعوة العامة التي تشمل إخوانك المسلمين مغفرة لهم وغفرانا لذنوبهم ورحمة لهم وصرفا للفتن عنهم إلى غير ذلك لأن المسلمون كالجسد الواحد كالجسد الواحد آمالهم وآلامهم وأفراحهم إلى غير ذلك كالجسد الواحد مثل, مثل مؤمنين في توادهم وتراحمهم كالجسد الواحد إذا اشتكى من عضو واحد تدعاه سائر الجسد بالحمى والسهر. قال رحمه الله. وقد دل على هذا الأصل العظيم الكتاب والسنة وإجماع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم إلى يوم الدين. قال تعالى آمراً عباده بإجماع، وإجماع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم إلى يوم الدين.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 فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا هذه الآية عظيمة جدا في هذا الباب وبها بدأ رحمه الله تعالى واعتصموا بحبل الله واعتصموا بحبل الله وحبل الله هو دينه حبل الله هو دينه وصراطه المستقيم الذي أمر عباده بسلوكه ولا يصل إلى رضوانه وجنة إلا هذا الحبل الذي هو صراط الله المستقيم فأمر العباد أن يعتصموا بحبل الله كما أنهم أيضا في آيات أخرى أمروا أن يعتصموا بالله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط المستقيم فهذا اعتصامان أمر بهما، اعتصام بالله واعتصام بحبله أما الاعتصام بالله فهو التوكل عليه والاستعانة به وتفويض الأمور إليه وحسن الانتجاء إليه سبحانه وتعالى واما الاعتصام بحبله فهو التمسك بدينه وشرعه ولزوم صراطه المستقيم الذي رضيه سبحانه وتعالى لعباده ولا يرضى لهم سبحانه وتعالى طريقا أو سبيلا سواه واعتصموا بحبل الله جميعا الاعتصام الذي أمرنا به والاجتماع الذي أمرنا به معين ومحدد بحبل الله ليس اجتماعا على أهواء ولا نزعات نفوس وميولات ورغبات أو نحو ذلك وإنما اجتماع على حبل الله الذي هو دينه اعتصام بحبل الله الذي هو دينه سبحانه وتعالى ولا تفرقوا أي في الأهواء والبدع و فأفادت الآية واعتصموا بحبل الله ولا تفرقوا فائدة عظيمة في بابنا هذا وهو أن الذي يجمع حبل الله والذي يفرق التخلي عن هذا الحبل ومن هنا قال أهل العلم قالوا أهل السنة والجماعة وأهل البدعة والفرقة أن السنة التي حبل الله تجمع ولا يجمع إلا هي والبدعة تفرق فقولوا اعتصموا بحبل الله أي تمسكوا بدينه اجتمعوا على الدين نفسه اجتمعوا على الدين نفسه الذي شرعه, شرعه الله لكم ولتكن ألفتكم ومحبتكم وتآخيكم في الدين نفسه ولا تفرقوا في الأهواء كل يهوى هوى فيحب عليه ويوالي عليه ويعادي عليه هذا هو السر وهذا وهذه الفرقة وأوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله ومن أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان قال رحمه الله وقال تعالى ناهيا عن التنازع والاختلاف مخبرا أنه سبب للفشل وعدم النصر على الأعداء ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وقال مذكرا عباده بنعمته التي لا يقدر عليها إلا العزيز الحكيم. وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. في الآية الأولى أكمل. وقال ذا في الآية في الآية الأولى. ولا تنازع فتفشلوا وتذهب وتذهب ريحكم فيه أن التنازع فشل وذهاب للريح وهو الوهن والضعف وتسلط الأعداء وذهاب هيبة المسلمين فالتنازع يترتب عليه ذلك والألفة والاتفاق والتراحم والتواد هذا يجعل للمسلمين قوة وهيبة عظيمة جدا فإذا تنازعوا فشلوا وذهبت ريحهم ولحقهم الضعف والوهن ويقول الشيخ قال الله تعالى مذكرا عباده بنعمته التي لا يقدر عليها إلا العزيز الحكيم ويقوله جل على وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم ألف الله سبحانه وتعالى بينهم بالدين الذي أنزله رحمة للعباد وصلاحا لأحوالهم كلها ألف بين قلوبهم حتى تضح لك المعنى أكثر انظر الواقع الذي كان عليه الناس قبيل المبعث وكان من شر ما يكون فسادا وفرقة وإراقة للدماء وانتهاكا للعراض وتعديا على الحقوق ووقوعا في الظلم بأبشع صوره وأشدها حتى إن الظلام والظلم والجاهلية خيمت الأرض كلها إلا بقايا قليلة من الكتاب فبعث عليه الصلاة والسلام في فرقة من الناس وشتات من الأمر وتنازع عظيم وفتن كبار وقتال وإراقة دماء وأشياء عظيمة جداً ثم هؤلاء الذين بعث فيهم وهم على هذا الوصف حصل لهم ألفة منقطعة النظير في التاريخ كله ومحبة عجيبة جدا ولهذا يقول الله ممتنا على رسوله وعلى عباده بهذه المنة العظيمة قال وألف أي الله جل في علا بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم وهذا فيه أن مال الدنيا لا تحقق الاتلاف وإنما الذي يحقق الاتلاف الدين نفسه الدين هو الذي يؤلف والطاعة نفسها هي التي تؤلف وحسن التقرب إلى الله سبحانه وتعالى والطراح الأهواء التي هي هلاك وفرقة نعم قال رحمه الله وقال ذمن من المنافقين بتباغضهم وتفرق قلوبهم ولو اجتمعت أجسامهم تحسبهم جميعا وقلوبهم شتاء هذه صفة الذنب جعلها الله من أوصاف المنافقين التباغض وتفرق القلوب ولو اجتمعت لكن لكنهم قلوبهم متباغضة ونفوسهم متنافرة وحوالهم في عداء فهذه من صفات المنافقين ذكرها الله سبحانه وتعالى في صفاتهم والمؤمن يتعوذ بالله من النفاق ومن صفات المنافقين نعم قال رحمه الله وقال جل جلاله ممتنا على رسوله صلى الله عليه وسلم بلينه للمخالطين الداعي لتأليفهم واجتماعهم وعدم تفرقهم فبما رحمة من الله لينت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لم فضوا من حولك وهذا يتضمن حث المؤمنين على هذه الأخلاق الجميلة العظيمة التي هي من الوسائل والأسباب التي تحقق الألفة وتزيد من التآخي والترابط فإن الأخلاق الإسلامية الكاملة وأداب الشريعة العظيمة من ثمارها وأثارها العظيمة أنها تحقق الألفة والتآخي والتواد نعم قال رحمه الله ووصف الله المؤمنين بأنهم رحماء بينهم ووصف رسوله صلى الله عليه وسلم بأنه رؤوف الرحيم وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة نعم يعني إراد الشيخ لهذه الآية بعد التي قبلها حتى منه رحمه الله على التأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام وأن المؤمنين ينبغي أن يكون لهم في الرسول صلى الله عليه وسلم أسوة بأن يكون فيهم رأفة ورحمة يرأف بعضهم على بعض ويرحم بعضهم بعضا ويعطف بعضهم على بعض أن تكون هكذا حالهم متأسينا برسول الله صلى الله عليه وسلم نعم قال رحمه الله وقال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان نعم وهذه آية جامع عظيمة أمر الله عز وجل بنوع من التعاون ونهى عن نوع آخر أمر بالتعاون على البر والتقوى فكل ما كان من البر والأعمال الصالحة والطاعات الزاكية وأنواع القربات وتقوى الله عز وجل بالبعد عن مناهيه وما يصطل جل في علاه فهذا كله يتعاون على تحقيقه. ونهى عن الإثم والعدوان، ونهى عن الإثم والعدوان، والإثم المعاصي التي تتعلق ب تتعلق بحقوق الله على عباده، والعدوان ما يتعلق بالظلم للآخرين والإساءة إليهم، فهذا نهى سبحانه وتعالى. عن التعاون عليه نعم قال رحمه الله ومن أعظم البر السعي في جمع كلمة المسلمين واتفاقهم بكل طريق كما أن السعي في تفريق كلمة المسلمين من أعظم التعاون على الإثم والعدوان هذا وجه إرادة الآية في هذا السياق وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان قد يقول القائل هذه في باب التعاون بعيد عن المقصود هنا قال ومن أعظم البر السعي في جمع كلمة المسلمين واتفاقين كما أن السعي في تفريق كلمة المسلمين من أعظم التعاون على الإثر فالذي يسعى في جمع كلمة المسلمين عمله بر وتعاون على البر ومن يسعى في تفريق كلمة المسلمين عمله إثم وتعاونه على على إثم وعدوان نام قال رحمه الله وقد قص الله عز وجل علينا في كتابه سيرة الرسل الذين بعثهم عليهم الصلاة والسلام لتبليغ رسالاته وذكر نصحهم لأممهم وحرصهم على اجتماعهم على الإسلام ونهياهم عن التفرق والاختلاف مما هو كثير في القرآن نعم مراد الشيخ أن هذا الأصل من الأصول متفق عليها لدى جميع المرسلين الحث على الاجتماع على الدين وذم الفرقة والتحذير منها هذا أصل مجمع لدى جميع رسل, رسل الله الكرام عليهم صلوات الله وسلامه نعم قال رحمه الله وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم قد أبدى في هذا الأصل وأعاد وأمر باجتماع العباد ونهى عن التفرق المفضي إلى الفساد فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه وفي حتى عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث على الأخوة الدينية والرابطة الإيمانية التي أوثق رابطة قال وكونوا عباد الله إخوانا أي هذه الأخوة وحذر في السياق نفسه عن الأمور التي تفت في هذه الأخوة وتوهن من مكانتها وقدرها فقال لا تحاسدوا ولا تناجسوا ولا تناجسوا ولا تباغضوا ولا تدابروا في بعض الحديث ولا يبع بعضكم على بيع بعض فهذه كلها أشياء إذا وجدت أضعفت الأخوة مثل هذا الحديث تماما ما جاء في سورة الحجرات لما ذكر الله عز وجل الأخوة ذكر عقبها لما ذكر الأخوة الدينية ذكر عقبها النهي عن أمور تضعف هذه الأخوة قال إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم اتقوا الله لعلكم ترحمون يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء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 لأن وجود هذه الأشياء تضعف الأخوة المطلوبة فمطلوب من المؤمنين أن يعملوا على تكميل الأخوة وتمتينها وتقوية أواصرها وأن يبتعدوا عن كل شيء يضعف هذه الأخوة ويوهنها نعم. قال رحمه الله من, من اشتغل بالغيبة ومن اشتغل بالنميمة ومن اشتغل بالسخرية والاستهزاء ومن اشتغل بالهمز واللمز إلى غير ذلك هو مستغل بماذا؟ بما يضعف هذه الأخوة التي أمرنا الله أن نجتمع عليها ومن ترفع عن هذه الأشياء وابتعد عنها فإنه عامل على ما به تحقق هذه الأخوة وثباتها ودوامها نعم. قال رحمه الله وفي صحيح مسلم عن تميم الداري رضي الله تعالى عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم ومن أعظم النصيحة للمسلمين السعي في تأليف قلوبهم واجتماعهم ونهيهم عن التفرق نعم يعني هذا الحديث حديث الدين نصيحة ساقه من أجل قول النبي عليه الصلاة والسلام ولأئمة المسلمين وعامتهم قال من أعظم النصيحة المسلمين السعي في تأليف قلوبهم واجتماعهم ونهيهم عن التفرق فهذا مما هو داخل في النصيحة لعامة المسلمين نعم قال رحمه الله وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه للأنصار رضي الله تعالى عنهم منبها لهم بمنة الله عز وجل عليهم بهدايتهم واجتماعهم وغناهم بسببه يا معشر الأنصار ألم أجدكم ظلالا فهداكم الله بي متفرقين فجمعكم الله بي عالة فأغناكم الله بي عالة يعني فقراء كلما قال شيئا قالوا الله ورسوله أمن وقال النبي صلى الله عليه وسلم محذرا لأصحابه عن, تبليغ كلام عن تبليغه الكلام المغير للقلوب لا يبلغني أحد عن أحد شيئا فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر وقال صلى الله عليه وسلم لما شاوره بعض أصحابه في قتل بعض المنافقين لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه نعم هذه الأحديث كلها في تحقيق هذا الأصل وأنه أصل متين هدي النبي صلى الله عليه وسلم قائم على تأسيس ذلك وتمتينه وإبعاد كل أمر يضعف هذه الألفة والمحبة والتآخي نعم قال رحمه الله أي لما فيه من التنفير عن الإسلام لمن لم يسلم فتركهم وهم مستحقون للقتل تأليفا وكان صلى الله عليه وسلم يوصي من يبعثه للدعاية لدين الإسلام وتعليم الشرائع فيقول بشروا ولا تنفروا ويسروا ولا تعسروا وتطاوعوا ولا تختلفوا وقال صلى الله عليه وسلم ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم فأخبر أن الاختلاف الظاهر سبب للاختلاف الباطن، وقال صلى الله عليه وسلم إنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. بشر ولا تنفر، يسر ولا تعسر. هذه وصية للدعات وأوصى بها من بعثهم عليه الصلاة والسلام للدعوة إلى الله عز وجل وإذا كانت الداعية بهذه الصفات يبشر ولا ينفر، ويسر ولا يعسر فإن هذا مدعات لا تآلف القلوب واجتماع الناس وحصول الرحمة والتأخ و هذا هو المقصد المقصد أن يأتلف الناس على الدين محبة الله وتعاونا عليه وعملا على تقويته وتمتينه ونشره ونشره في المجتمعات إذا دب الخلاف بين المسلمين انشغلوا بأنفسهم عن إصلاح أنفسهم دينيا وانشغلوا بأنفسهم عن دعوة غيرهم إلى دين الله سبحانه وتعالى بل إنهم أحيانا يكونون في خلاف شديد فيصبحون فرجة للأعداء فرجة للأعداء كيف أن هؤلاء الذين هذا ديرهم في هذا الشتات وفي هذه الفرقة وهذا التناحر والتعادي الشديد بينهم فالواجب على المسلم أن, أن يحقق هذه المقاصد سلامة لدينه هو ثم تحقيقا للمكاسب العظيمة التي تتحقق بالاعتلاف وتنعدم بالفرقة والاختلاف نعم قال رحمه الله وكل هذه الأحاديث في الصحيح وتواتر عنه صلى الله عليه وسلم النهي عن الخروج على ولات الأمور والسمع والطاعة لهم نعم جل هذه الأحاديث الصحية يعني في البخاري أو مسلم أو في أحدهما لكن جلها يعني ربما حديث واحد منها هو الذي خارج عن الله قال رحمه الله وتواتر عنه صلى الله عليه وسلم النهي عن الخروج على ولات الأمور والسمع والطاعة لهم وإن ظلموا عصوا وما ذاك إلا لما في الخروج عليهم من الشر العظيم وهذا ورد فيها حديث كثيرة كثيرة جدا عن النبي صلى الله عليه وسلم جمع قدرا كبيرا منها الإمام مسلم في كتاب الإمارة من وجاء فيها أحاديث كثيرة جدا عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام في الحث على السمع الطاعة للولاة وإن ظلموا وعصوا والنهي عن الخروج على ولاة الأمر لأن, لأن هذا فرقة ووشتات وضياع للناس حتى في عباداتهم لأن العبادات لا تتحقق إلا باجتماع والاجتماع لا يتحقق إلا بولاية والولاية لا تتحقق إلا بسمع وطاعة فيأمور آخذ بعضها ببعض ولهذا جاءت الشريعة بالتأكيد على السمع والطاعة لولاة الأمر لأن مقاصد الدين ومصالح الدين عموما لا تتحقق إلا بذلك لا تتحقق إلا باجتماع والاجتماع لا يتحقق إلا بولاية والولاية لا تتحقق إلا بسمع وطاعة ولهذا جاءت الأحاديث الكثيرة بالأمر بالسمع والطاعة والتحذير من الخروج على ولات الأمر بل إن إن بعض هذه الأحاديث جاء جاءت قضية السمع والطاعة لولي الأمر مقرونة بالعبوديات الكبار يعني اسمع إلى هذا الحديث يقول عليه الصلاة والسلام صلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة مالكم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم انظر كيف قرن طاعة ولي الأمر مع هذه الفرائض الكبيرة وجعل ذلك كله يترتب عليه دخول الجنة فإذا قيل كيف أصبح طاعة لولي الأمر بهذه المكانة مقرونة بالصلاة والصيام والأساس ربما يتضح لك ذلك أنه لو خرج الناس عن الطاعة وصار أمرهم فوضى وعمت فيهم الفوضى وما يترتب على حياة الفوضى من الضياع ما يأمن الناس لا على الصلاة ولا على الزكاة ولا على عبادة ولا ولهذا يجب أن يعتبر تعتبر الطاعة لولي الأمر الدين تتقرب إلى الله به دين تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى به والشريعة جاء جاء عن التأكيد على ذلك جاء التأكيد عليه في القرآن وفي السنة في أحاديث كثيرة لأن أصل مصالح الناس الدينية ما تنتظم إلا إلا بذلك إذا إذا عمت الفتن حتى لو أراد الإنسان يخرج المسجد ما يستطيع أو يجلس في حلقة علم مطمئن يتعلم العلم ويتبقى ما يستطيع إذا كانت أمور الناس فوضى فكم يحقق الله عز وجل بالسلطان وهيبته ومكانته من التئام وزوال شروء ودفع مضار عظيمة؟ فالشريعة جاءت بالتأكيد على هذا الأصل العظيم لأن لأنه لأن مقاصد الشريعة لا بد فيها من هذا الأصل العظيم. ولهذا أيضا ضمن في كتب الاعتقاد لا تجد شيء من كتب الاعتقاد المطولة لا المختصرة إلا وفيها التأكيد على هذا الأصل نعم. قال رحمه الله وقد أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم باجتماع المسلمين في كثير من العبادات كالحج والأعياد والجمعة والجماعة لما في اجتماعهم من التوادد والتواصل وعدم التقاطع ونهى الله رسوله صلى الله عليه وسلم عن الغيبة والنميمة والسعاية والتقاطع والخيانة والحسد والحقد ونحوها لما فيها من الفساد وتشتت العباد وأمر بالإصلاح بين الناس وأمر بالإصلاح بين الناس بكل طريق حتى إنه أباح الكذب المتوصل به للإصلاح لما فيه من الصلاح أمر سبحانه بالعبادات. في كثير من العبادات بالاجتماع مثل الحج والعياد والجمع والجماعة لن تحقق التواد والتآلف وهذا أمر معروف وواضح ونهى عن أمور الغيبة والنميمة والسخرية والتقاطع إلى آخره نهى عنها فالاول يحقق هذا المقصد العظيم الذي هو الألفة والمحبة والتواد والثاني يضعف الغيبة والنميمة والسخرية فجاءت الشريعة بالنهي عما يضعف هذه الأخوة ويفت في قوتها ومكانتها وأمر بالعبادات على حال الاجتماع لأنها تحقق هذه الألفة فعلم من ذلك أن الألفة والمحبة مقصد مطلوب في هذه الشريعة العظيمة قال رحمه الله وبالجملة فمن تأمل سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم في معاملاته للخلق مسلمهم وكافرهم قريبهم وبعيدهم من لين الجانب والسماحة التامة والخلق العظيم بالعفو عن أهل الجرائم وتأليف الخلق للدخول, للدخول في دين الإسلام وإعطاء المؤلفة قلوبهم ليسلموا ويقوى إيمانهم وتركه كل, ما وتركه كل ما فيه تنفير حتى إنه صلى الله عليه وسلم يترك الأفضل الأكمل ويفعل ما دونه مراعاة لقلوب الخلق وقد كان هم في بنيان الكعبة على قواعد إبراهيم عليه السلام فقال لعائشة رضي الله تعالى عنها لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لنقضت الكعبة وجعلتها على قواعد إبراهيم هذا أيضا تنبيه عظيم جدا يعني الشيخ هو يتحدث عن الألفة وتحقيقها التحدث عن الألفة وتحقيقها هو حديث عن سيرة النبي عليه الصلاة والسلام العطرة فالذي يريد أن يتحدث عن الألفة فليتحدث عن السيرة. السيرة هي هي الألفة. سيرة النبوية والهدية الذي كان عليه عليه الصلاة والسلام هي الألفة. ولا يمكن أن تتحقق الألفة إلا بالسيرة، إلا بالسيرة، إلا بسلوك سيرة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام ونزوم هدية في تعاملاته كلها للخلق حتى مع الكفار. حتى مع الكفار هناك أمور وبيحت لنا وشرعت في معاملتنا مع الكافر تأليفا لقلبه واستجلابا له ليدخل في هذا الدين لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين هذا عمل يحبه الله منك أن تبروهم وتقسطوا إليهم كافر وأبر وأقصط ويحب ذلك الله سبحانه وتعالى هذا مفهوم غير موجود عند بعض الناس هذا أمر يحبه الله من أجل أن تتألف قلبه بل يعطى من الزكاة إذا كان فقيرا من أجل أن يتألف قلبه رحمة به إنقاذا له من النار تخليص الله من سخط الله بعثت بالرحمة يقول عليه الصلاة والسلام مرة ذكروا له عليه الصلاة والسلام استداد هذا قوم على المسلمين وطلبوا منه أن يدعو أن يدعو عليهم فرفع يديه فقال الناس هلك الدوس هلك الدوس رفع يديه مقام مقام تحريض فعلوا وفعلوا ادعوا الله عليهم فرفع يديه قال الناس هلك الدوس قال اللهم هدي دوس وأتي بهم قال اللهم مهدي دوس وأتي بهم فقال بعيدت رحمة فهذه المعاني ولهذا أقول الحديث عن الألفة هو حديث عن السيرة وعندما نفقد السيرة تعاملا بها وسيرا على ناجي نبينا صلى الله عليه وسلم نفقد الألفة فالألفة في في, في, في السيرة والهدي هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام لا. قال رحمه الله فمن تأمل هذا عرف أنه صلى الله عليه وسلم بعث بالحنيفية السمحه. فإذا علمت ذلك عرفت أن من أهم قواعد الدين وأجل شرائع المرسلين النصيحة لكافة الأمة والسعي في جمع كلمة المسلمين وحصول التآلف بينهم وإزالة ما بينهم من التباغض والتشاحن والإحن نعم يعني هذا أمر مطلوب إزالة ما بين الناس من تشاحن وتباغض وإحن هذا أمر مطلوب ويثاب الإنسان عليه لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدق أو معروف أو إسلاح بين الناس هذا أمر مطلوب جدا حتى الشيخ رحمه الله قبل قليل قال وأمر بالإصلاح بين الناس بكل طريق حتى إنه أباح الكذب المتوصل به للإصلاح لما فيه من الصلاح يعني, يعني لما توري بين متخاصمين تقول كنت عند فلان وسمعت يثني عليك يدعو لك يذكرك بالخير حتى لو, إن لو أنك حتى لو قلت له مثلا فلان يا والله يدعوك حتى وإن لم تسمع فلانا يقول ينص عليه بدعاء لكن لما تقول والله فلان يدعوك وتقسم بالله أن أن فلان يدعوك بس هذه قولها بصوت خافت حتى تبقى سر بيننا وأنت تقصد أنه في الصلاة يقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين كل يوم يصلي ويقعد بهذه الدعوة. السلام علينا هذا دعاء لعباد الله فأنت تقول والله أنه يدعو لك أقسم لك بالله أنه يدعو وأنت أقصد هذا أو نحو ذلك من المعاني حتى تذهب الشحن الذي في نفسه وهذا تؤجر عليه ويثيبك الله سبحانه وتعالى عليه هذا مطلوب بعض الناس سبحان الله على العكس. إذا وجد في نفس شخص آخر على آخر شيء زاده وأوقد الأمر وقال لا ال ال ال الذي أنت تحمل عليه الآن هذا شيء بسيط لو تدري كفعل كذا وقال كذا حتى يزيد النار نارا شرا شر ولهذا بالله قال رحمه الله وأن هذا الأصل من أعظم معروف يؤمر به وإضاعته من أعظم منكر ينهى عنه وأن هذا من فروض الأعيان اللازمة لكل الأمة علمائها بفروض الأعيان اللازمة كل أمة كلنا مطلوب منا أن نكون كذلك نسعى في الأنفة والمحبة بكل طريق يسخر ذلك ونبتعد عن الفرق والاختلاف لكل الأمة قال رحمه الله وأن هذا من فروض الأعيان اللازمة لكل الأمة علمائها وولاتها وعوامها بل هي قاعدة لا يتم الإيمان إلا بها فتجب مراعاتها علما وعملا وإنما كان الأمر كذلك لما في ذلك من المصالح الدينية والدنيوية التي لا يمكن حصرها وفي إضاعته من المضار الدينية والدنيوية ما لا يمكن عدها فلذلك عقدت لهذا فصلين نعم يعني عقد للمصالح الدينية التي ترتب على الاتلاف فصلا و. المفاسد والمضار التي ترتب على التفرق والتنازع قد أيضا لها فصل نسأل الله عز وجل أن يصلح ذات بيننا وأن يؤلف بين قلوبنا وأن يعدينا سبل السلام وأن يخرجنا من الظلمات إلى النور وأن يصلح لنا شأننا كله وأن لا يكلنا إلى أنفسنا